Qaj ril mëgdubë alëyhim, walal dhalin Ameen Hoë alëzhi yuriëkum æyëtihë vë yunzël lakum min assemá i rizqa وما يتذكر الا من ينيب فدع الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش رفيع الدرجات ذو العرش يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ يُنذِرُ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ يَوْمَهُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ لا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَازِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ نَدَ الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَنْ الظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ